بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما قلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا